الحمد لله على عبدهم، نستعينهم، نستغفرهم، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ليهدي الله فلا مضل له، ون guides فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد، فقبل الشروع في تتبيلة الشرح، لا ينبغي أن تمر علينا بعض الحوادث هكذا. دون أن نتحدث فيها فينا بيننا لأن الواجب على طالب العلم أن يتعرف على منهج السلف رضي الله عنهم عند تغير الأحوال وتقلبات الدهر لابد أن يتعرف على المنهج الذي كان عليه السلف رحمهم الله ورضي عنهم ولابد ان أن يحسن التعامل مع ما يستجد من الأحوال ومن التغيرات حتى لا تكون النتائج سيئة ونحن نرى المسلمين اليوم يمرون بالكثير من التقلبات ومن الفتن ومن الأحداث وإذا لم نحسن التعامل معها كانت النتائج وخيمة ولا ولا يصح أن تستجر طائفة من الإعلاميين أو المثقفين أو العوام لا يصح أن يستجروا الدعاه وطلبة العلم والخطباء والجماعات الإسلامية إلى ما لم تعلم عاقبته المحمودة فنحن نرى الكثير ربما من الدعاه ومن الخطباء ينساقون وراء بعض الدعوات وهم لا يعرفون ولا ينظرون في عاقبتها ولا إلى ما ستؤول إليه هذه الأمور فلا بد حينئذ من الرجوع إلى منهج السلف الله وإلى الضوابط الشرعية التي رسمها علماء السنة في مثل هذه الأحوال في مثل هذه الحوادث فنحن مع المؤمنين ضد الكافرين ولكن على منهجنا لا على منهج غيرنا. على منهجنا نحن، على منهج الشريعة أو على الشريعة التي جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء النفاسد وتقليلها والعلماء عليهم رحمة الله لهم منهج في التعامل مع تقلبات الدهر ومع تغير الأحوال ومع الفتن لهم منهج في ذلك وهذا المنهج ينبغي على كل مسلم أو على كل طالب علم أن يدعو إليه هذا المنهج يقوم على القوة العلمية والقوة العملية، لأن بعض الناس عنده قوة علمية، قوة الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها ومعاثرها، لكنه يفتقد إلى القوة العملية، فهو يبصر الحقائق لكنه لا يعمل بموجبها. ويرى المخاوف والمعاطب والمتالف ولا يتوقاها فهذا كما قال ابن القيم رحمه الله هذا فقيه ما لم يحضر وقت العمل فإذا حضر وقت العمل شارك الجهالة في التخلف وفارقهم في العلم وعلى هذا أكثر المشتغلين بالعلم والمعصوم من عصمه فالعلماء لهم ضوابط ولهم قواعد شرعية يرجعون إليها عند تقلب الدهر وعند تغير الأحوال ورعاية هذه الضوابط يعصم المسلم من الوقوع في الفتن يعصم تصور المسلم من الوقوع في الخطأ كذلك يسلمه من الوقوع في الإثم لأن تحكيم العقل وحده دون رعاية الضوابط الشرعية هذا قد يوقع صاحبه في الإثم وفي الخطيئة العلماء لهم منهج ولهم ضوابط هذه الضوابط ينبغي أن تراعى في مثل هذه الأحواة فمن الضوابط التي وضعها العلماء الضابط الأول قالوا لا تحكم على شيء من هذه التقلبات وأن هذه الحوادث إلا بعد تصورها تصورا تاما لأن الحكم على الشيء فرع تصوره والحكم الشرعي لا بد أن يبنى على تصور صحيح فإذا حدث أي حادث في المسلمين فلا بد أولا أن نتصور هذا الحادث أو أن نتصور هذه الفتنه تصورا صحيحا وهذا التصور يحصل بنقل العدود الثقات من المسلمين ولهذا فمن الخطأ أن نحصل هذا التصور بنقل كافر ولا بتحليله ولا بتقريره وإن كان بعض المسلمين اليوم يعتمد على تحاليل التي تصدر من كافر أو على تقاريرهم أو على أخبارهم فيعتمدون عليها في تصور هذه الواقع أو هذا الشيء الذي يستجد في حياة المسلمين هذا من فلا بد اولا من أن نعتمد على نقل عدول الثقات من المسلمين كذلك من الضوابط التي ذكرها العلماء في مثل هذه الأمور الضابط الثاني قالوا لابد من العدل والإنصاف لابد من العدل والإنصاف في النظر إلى هذه الحوادث لأن الله تعالى قال وإذا قلتم فاعدلوا لو كان ذا قربا وقال ولا يجرمنكم لكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى فإذا وقعت واقع حادثة في المسلمين بد أن تعرض هذه الحوادث بسيئاتها وحسناتها تعرض على الذهن عرضا واحدا لابد أن نعرضها على أذهالنا عرضا واحدا حتى لا نقع في الخطأ لأن الخطأ حينئذ سينسب للشرع لأنها نتيجة ستكون حكما شرعية فلابد أن نعرض هذه الأمور على الذهن عرضا واحدا وأن لا نميل إلى طرف دون آخر حتى لا يدخل الهوى إلى القلب وهذا الميل والاضطراب يفضي إلى فساد التصور وبالتالي إلى خطأ النتيجة فلابد أيضا هنا من العدل ومن الإنصاف ومن الضوابط التي ذكرها العلماء أيضا هو أنه ليس كل ما نراه حسنا من الأقوال والأفعال نقوله ونفعله في زمن الفتن في زمن الفتنة ليس كل ما نراه حسنا من الأقوال والأفعال نقوله ونفعله فالأمر يختلف ولهذا ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعا اما أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا الحلق فأبو هريرة رضي الله عنه كتم بعض الإن والأحاديث التي كتمها أبو هريرة يا أحاديث تتعلق بالفتن هي أخبار وليست أحكاما شرعية فهذه الأخبار كتمها ولم يقل إن هذه أحاديث ولا بد أن أبلغ الحديث لم يقل هذا ما قال إنني أكتم العلم حتى وإن كانت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك كتمها لماذا لأنه في ذلك الوقت كان الناس قد اجتمعوا على معاوية أبي سفيان رضي الله عنه اجتمعوا عليه بعد فرقة واختلاف وقتان فأبو هريره ما أراد أن يثير الفتنة بروايته لتلك الأحاديث التي فيها ذكر لبني أمية وغيرهم فكتم هذا العلم من أجل أن لا يثير الفتنة وكذلك الحسن البصري أنكر على أنس بن مالك وأنس بن مالك صحابي رضي الله عنه أنكر عليه لما حدث الحجاج بن يوسف بحديث العرانيين وأن النبي عليه الصلاة والسلام قتل العرانيين فالحسن البصري أنكر على أنس بن مالك وقال كيف تحدث الحجاج بن مثل هذه الحديث لأن الحجاج بن يوسف عاث في دماء المسلمين فإذا رأى نظر في هذا الحديث بعقله الفاسد سيرى بأن الحديث يؤيد أفعاله ولذلك أنكر عليه أنس الحسن البصري وقد ندم أنس بن مالك رضي الله عنه ندم على تحديثه للحجاج بن يوسف بحديث العرنيين كذلك الإمام أحمد كان يكره التحدث والتحديث بالحديث التي وردت في خروج على الحاكم وكان يقول لا خير في الفتنة وأمر بشطبها من المسند كذلك الإمام مالك كان يقرأ التحديث بأحاديث الصفات فليس كل ما يعلم يقال في الفتنة في زمن الفتنة تتغير الأمور والإنسان لا يتكلم بكل ما يعلم لا يفعل بكل ما يراه حسنا وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ابى ورفض أن يهدم الكعبة وأن يعيد بناءها على قواعد إبراهيم لماذا؟ خشية الفتنة خشية أن يقع الناس في الضرر أن يرتد بعضهم عن الإسلام خوفا من ذلك ورعاية لمصلحتهم ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم فهذا يعني يدل على أنه في الفتنة ليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما نراه حسنا قولا كارع فعلا نقوله ونفعله في زمن الفتنة في غير زمن الفتنة نفعل ونقول ما نراه حسنا لكن في زمن الفتنة بد أن تتغير الأمور ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة إذا حدثت الناس بحديث لا تصل إليه عقولهم لا يدركون معناه الصحيح كان لبعضهم فترة كذلك من الضوابط التي يذكرها علماء هو عند حدوث هذه التقلبات والتغيرات يقولون لا بد من التحلي بالأنات والحلم والرفق والا نستعجل ان نتانى والله عز وجل ذكر في القران فقال ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا الانسان خلق من عجل والنبي صلى الله عليه وسلم مدح اشد عبد القيس فقال له إن فيك لخصنتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأنات وهذا التأني يكون في في الأقوال ويكون في الأفعال ويكون في الأفكار ويكون في المواقف فلا ينبغي أن نتعجل في اتخاذ المواقف ولا في إصدار الأحكام بل بد من التأني. وكما قال القائم قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل فلا بد أن نتأنى أن لا نستعجل في إصدار حكم على جماعة معينة أو على شخص معين أو على واقعة معينة بل لابد أن نتأنى وأن نتصورها جيدا ثم بعد ذلك ننظر هل من الحكمة أن نحكم عليها بهذا الحكم أو بالحكم الآخر كذلك في اتخاذ المواقف ينبغي أن نتأنى في اتخاذ المواقف وأن لا نستعجل كذلك الحلم فلابد أن يتحلى المسلم عند تغير الاحوال أن يتحلى بالحلم وقد ورد في الحديث في الحديث المتقدم إن فيك يحبهم الله ورسوله الحلم والآمن فالحلم لا بد أن يكون لا طالب أن يكون حليما في تصرفه السلامة ولهذا ورد في حديث النبي عليه في حديث مستورد القرشي أنه قال مستورد قال وكان بحضرته عمر بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة تقوم الساعة والروم أكثر الناس الحديث هذا مسلم. صحيح مسلم قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس فقال له عمرو بن العاص ابصر ما تقول فقال وماني لا أقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمرو العاص إن كان كذلك يعني ان كان الامر كذلك انه ان الروم سيبقى نسلهم الى قيام الساعه قال ان كان كذلك فلان في الروم خصالا أربعة انهم احلم الناس عند الفتنه وهذا هو الشاهد انهم احلم الناس عند الفتنه والخصله الثانية أنهم أسرع الناس افاقه بعد مصيبة. ثم ذكر الخصال الأخرى وزاد الخصله الخامسة وهو في صحيح الكتاب الفتن صحيح مسلم. الشاهد هو قوله أحلم الناس عند في عند فتنه. والعلماء لما ذكروا هذا قالوا بأن المقصود من هذا الكلام ليس ثناء على الكفار وإنما هو لبيان السبب الذي تركهم يحافظون على أنفسهم ويحافظون على نسلهم إلى قيام الساعة فامم كثيرة فليت وما بقي منهم أحد لكن أمة الرغم ستبقى إلى قيام الساعة والسبب في ذلك هو أنهم يتصفون بالحلم إذا وقعت الفتنة تعاملوا مع الفتنة بحلم لم يتهوروا لا يتعاملون في الفتن بل يحافظون على مصلحة الجماعة وعلى مصلحة الأفراد فيتعاملون مع هذه الفتنة بحلم ولذلك يحافظون على بقائها فهذا يعني من الأمور المهمة التي ينبغي مراعاتها عند تقلب الأحوال وتغير تقلبات الدهر كذلك الرفق أن نترفق في أقوالنا وفي مواقفنا وفي أفعالنا عند حدوث الفتنة والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الرفق فقال إن الله رفيق يحب الرفق وقال عليه الصلاة والسلام في الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه ولما ردت عائشة رضي الله عنها عنها اليهودي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم السلام يا محمد وشتمت هذا اليهودي وردت عليه بعنف قال عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة إن الله إن الله يحب الرفق في الأمر كله إن الله يحب الرفق في الأمر كله فلا بد على المسلم على طالب العلم أن يكون رفيقا في تعامله على سبيل العموم لا سيما في زمن الفتنة لابد حينئذ أن يتحلى برفق زائد وهذا الرفق يكون مع الناس في كلامه ويكون معه في مواقفه وفي أفكاره وفي آرائه بد أن يكون رفيقا فالتعامل مع هذه الأحداث ومع هذه الفتن لا ينبغي أن يكون خاضعا للتوجهات هي توجهات معينة ولا إلى رغبات معينة ولا إلى انتماءات معينة بل لا بد أن يكون على وفق ما ذكره العلماء من الضوابط ومن الأصول الشرعية حتى لا نقع فيما لا تحمد عقبه وفيما لا نعلم ما تقول إليه الأمور لانه إذا وقعت الفتنة كما قال ابن تيمية رحمه الله إذا وقعت الفتنة عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء إذا وقعت الفتنة عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء وكذلك هي شأن الفتن كما قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاصف ثم قال عليه رحمة الله وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها الا من عصمه الله ولهذا يعني لنا سلف في هذا كمطرف بن عبد الله بن الشخير لما وقعت فتنه عبد الرحمن بن الأشعث لم يسلم من التلوث بهذه الفتنه الا مطرف بن عبد الله بن الشخير ومحمد بن سيرين ومطرف من عبد الله ابن الشخير كانت إذا وقعت الفتنة هرب منها كان يفر من هذه من الفتنة كلما وقعت فتنة هرب منها وهذا هو عين السنة هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم والذي أخبرنا بأن الفتنة تتكاثر عند آخر الزمان كما قال عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان ويقل العمل ويلقى الشح وتكثر أو تظهر الفتن فإذا ظهرت هذه الفتن فبعض السلف كان يعتزلها اعتزالا كليا وهذا الاعتزال لا يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل من التوجيه لابد من توجيه الناس إلى ما ينفعهم وإبعادهم عما يضرهم، لأن هذا هو الواجب على المسلم وعلى طالب العلم أن يقوم به بقدر, بقدر استطاعته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف. في حديث أبي ثعلبة الخشني قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. حتى إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوان فهذا ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام لأن الفتنة ما تتقع ما هو أصل الفتنة أصل الفتنة كما قال ابن تيمي رحمه الله يرجع إلى عمره الأمر الأول هو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثاني هو القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن بغير علم ولا حلم ولا ص verb فهذا يسمى الفتنة إما ترك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكان سببا في حدوث الفتن. السلام. كذلك. السلام كذلك من قام بهذا الأمر بهذه الشعيرة لكنه قام بها على غير وجهها من غير مراعات لما يصلح من ذلك وما لا يصلح فإذا قام بها من غير علم ولا حلم ولا صبر ولا معرفة بما يصلح وما لا يصلح حينئذ سيكون سببا في الفترة لأنه سيغير, سيغير بغير حلم وسيغير بغير علم وهذا ما وقع من في فتنة الخوارج وما وقع أيضا في زمن في فتنة ابن الأشعر أرادوا أن يغيروا لكنهم لم يراعوا هذا الجامل ولهذا وقعت تلك الفتنة ولم يسلم منها إلا مطرف نبل عبدالله الشخير ومحمد بن سيرين والحسن البصري إلا أن الحسن البصري كان ينهى كان ينهى عنها لكنه كان لا يعتزل الفرق بين بينهما أن المطرف رحمه الله كان يعتزل كان يعتزل الناس إذا وقعت فتنه أما الحسن البصري فكان يدخل فيها ويخوض فيها ويأمر بالمعروف عن هذا الفرق بينهما يعني فلا بد من رعاية الضوابط الشرعية التي وضعها العلماء استنادا إلى وصوص الكرحان السنة وما كان عليه وما جرى عليه عمل السلف في, الله عنهم في مثل هذه التغييرات ومثل هذه الأحداث يعني طبعا هذا الأمر الإنسان إذا كان عنده رأي في هذا فليتفضل به كان له رأي في هذا، فليتفضل. وما رأي؟ نشك أنكم متطلعون على ما يحدث، ولا ما كش طلع؟ عندكمش طلع؟ نعم؟ لا بد، لا بد من الطلع لماذا؟ لأننا نحن الآن. التوجيه يقع من ناس الآخرين يعني يقع من الإعلاميين ومن المثقفين بثقافات غربية يعني هؤلاء هم الذين يقومون بتوجيه الناس الآن في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه الحوادث يريدون توجيه الناس إلى وجهة معينة طبعا نحن الذي يهمنا الذي يهمنا نحن هو أن الذي نؤمن به هو أن التغيير إنما يكون اولا من اين يبدا التغيير من النفس ان الله لا يغير ما بقوم الحق ويغير ما بانفسهم فتغير الاوضاع السياسيه والاوضاع الاجتماعيه الاقتصادية والأوضاع هذا انما هو تغير في امور دنيويه والمؤمن لا يتعلق بها المؤمن لا يتعلق بها. المؤمن يريد أن يكون التغيير كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة. نشر التوحيد. من الفائدة أن يتغير أن تتغير هذه الأمور السياسية والأمور الاقتصادية؟ ثم الشرك منتشر في الأمة. من الفائدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ما حارب هذه ما بدأ بهذه بهذا الأمور الاقتصادية والسياسية بدأ بشيء واحد وهو محاربة الشرك والتوحيد, والتوحيد, والتوحيد وكان ذلك قوال ثلاث عشرة سنة وهو يقوم بهذا العمل فهذا هو المقصود نوح عليه السلام كثير من الناس ربما يخطئ ينظر ربما في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام دون ان ينظر في سيرة الأنبياء, الأنبياء نوح عليه السلام وهو أول رسول كم مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما بنص القرآن الكريم ألف سنة ألف سنة إلا خمسين عاما ما كانت دعوة الوحي؟ كيف كانت دعوته طوال هذه المدة دعا إلى شيء واحد دعا إلى شيء واحد وهو توحيد الله عز وجل نوح عليه السلام ما كانت عنده ليس كالنبي عليه الصلاه والسلام الذي أقام دولة وكان له جيوش وكان يقاتل ويفتح ويقوم بالفتوحات هذا لم يكن في عند نوح عليه السلام نوح عليه السلام كان يريد أن يحقق شيئا واحدا فقط وهو التوحيد فقط ومع هذا قال الله عز وجل عنه وما آمن معه إلا قليل وهل هذا يعني أن نوح عليه السلام لم ينجح في دعوته جواب لا. نجح في دعوته نجح في دعوته نجاح تاما لأن الغرض من الدعوة هو التبليغ هو أن نبلغ. ليس المقصود هو أن نهدي الناس وأن ندخلهم في التوحيد جميعا وأن نخرجهم من الشرك جميعا ليس هذا المقصود ليس المقصود وإلا فكثير من الأنبياء يأتون يوم القيامة كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ياتي النبي ومعه الرهط يأتي النبي ومعه رجلان ومعه رجل. يأتي النبي وليس معه أحد هل هذا النبي الذي أتى وليس معه أحد هل فشل في دعوته الجواب لم يفشل نجح في دعوته لأن المقصود من الدعوة هي التبليغ أن يبلغ ليس المقصود هو أن يدخل الناس في دين الله أفواجا ليس هذا المقصود وإنما هذه نتيجة وهي تتعلق بإرادة الله عز وجل ومشيئته فلو اراد الله سبحانه وتعالى أن يهدي الناس جميعا لهداهم لكنه سبحانه وتعالى أمر الأنبياء والرسل بأن يبلغوا وكذلك من يقوم مقامهم من علماء ودعاة وطلبه علم هؤلاء مهمتهم ووظيفتهم هي التبليغ إنك لا تهدي من أحببته لكن الله يبيه فلا بد من التوجيه، لا بد أن نوجه الناس إلى ما ينفعهم، أن نوجه الناس إلى الخير، لا أن نكون رأساً في الفتنة، لا أن نقول كلمة تشعل الفتنة. ثم هذا التغير حتى لو وقع، فإنه لا ينفعنا نحن، لا ينفعنا. قد ينفع طوائف أخرى، قد ينفع جماعات أخرى مصالح دنيوية، لكن لا ينفع ولا الصحو للدعوة. ربما قد ينفعها قليلا ويضرها من جانب اخر فلا بد اذا نحن نؤمن دائما بأن التغيير انما يكون على مستوى الافراد اولا ثم بعد ذلك ياتي التغيير على مستوى الجماعات والتغيير الكلي انما يبدا وإنما يحصل اذا حصل الاصلاح وحصل الصلح و تساهم التوحيد بين أفراد المجتمع حين اذا يثمر هذا هذا, هذا السماح يثمر بإقامة الدولة التي تحكم دين الله عز وجل كما قال تعالى وعد الله الذين امنوا منكم وعمل الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركونني شيئا وقال تعالى الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه اتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فهذا شرط اذا مكنك الله عز وجل لا يمكنك الا اذا حققت هذا الشرط ثم اذا مكنك فلا بد ان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر والا فان الله عز وجل سيسلب منك هذا هذه النعمه هذا يعني نبد على طالب العلم ان يكون على أن له ما يقوله مع العوام، مع الناس أن يوجههم، لا يترك الأمر هكذا لهؤلاء اصحاب الأفكار، الهدامه التي يفسدون بها المجتمع لابد أن يوجه، حتى إذا وقع واقع، وقعت واقع، وحدث حدث، أنت ليس بيدك أن توقف هذا الحدث، لكن توجه، وترشد وحتى لا يقع الناس في الخطأ، وحتى تبرأ ذمتك أمام الله عز وجل تأمر بالمعروف تنهار، وتحاول أن توجه هذه الحوادث إلى ما فيه الخير والصلاح للمسلمين ولعامة المسلمين، لأنه طالب العلم والداعية والخطيب ما هو غرضه وغايته هو أن يحافظ أن يحقن دماء المسلمين. أن يعمل على حقن دماء المسلمين أن يعمل على المحافظة على تماسك الأمة وأن يحافظ على أن تكون هذه الأمة مقتدية بالنبي صلى الله عليه وسلم مقتدية بالشرع أن لا تخرج عن إطار الشرع هذا هو الغرض والمقصد من الذي يقوم به طالب العلم والداعي والخطير والعالم. يعني هذا فقط يعني تنبيه على بعض الحوادث وإن كنتم أنتم لا تشاركون في ابتهادها هذه أساليب وافدة من الغرب هذا فيه تقليد للغرب في سياستهم وفي تصرفاتهم فنحن نرى في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعيش في بيئة كافرة وكفرها ربما أشد من قطعا أشد من الكفر الذي أو من الفسق الذي نعيشه نحن اليوم كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة من الذي كان يحكم مكة؟ رؤوس الشرق مع ذلك كيف عامله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ننظر إلى معاملة النبي عليه الصلاة والسلام للمشركين الذين كانوا بمكان هل قام بالقلاب عليهم؟ هل قتل رؤوسهم مع أنهم كانوا في متناول يده عليه الصلاة والسلام لكنه لم يفعل عرضوا عليه الحكم وكان بإمكانه أن يقول نراعي المصلحة أحكم فإذا كانت الامور بزمان يدي بعد ذلك اقوم بالاصلاح لكنه لم يفعل ابى طلبوا منه ان يعني يتقاسم مكه سنه بسنه سنه لمحمد واصحابه وسنه للمشركين لكنه ابى ورفض لم يتنازل ابدا لانه كانت غايته هي الدعوه الى التوحيد هل كان يخرج عليه الصلاة والسلام ويحتج يقوم باحتجاجات واضرابات عن الطعام هل كان يفعل هذا لا هذه كلها أساليب غربي مثلا إذا قام بهذه الأساليب إنما هو باب التقليد والمحاكاة لما عليه الكفار الكفار ابتدعوا هذه الأمور وصاروا يعبرون عن صخ... يعني إذا سخطوا عن شيء يعبرون عنه بهذه الساليب بهذه الطرق لكننا إذا فعلنا ذلك كنا مقلدين لهم وكنا متشبهين بهم في هذه الصفات فالمسلم لا يتشبه بهؤلاء المفار لا يتشبه بالنصارى في أفعاله لسيما وأنها وأنه تترتب عليها مفاسد هذه الأمور تفضي وتؤدي إلى الفوضى التي تستغل من بعض الناس فتراق فيها الدماء وتتلف فيها الممتلكات وكل ذلك من المحرم شمع هذا لا يختلف اثنان في تحريم الفساد في الأرض وهذه الأمور كلها هذه المظاهرات ومشبه ذلك كلها تؤدي إلى, إلى الفساد في الأرض لأنه ليس هناك شيء سلبي في الواقع دام أنه خرج فهو لا فإذا خرج وقعت هذه أمور وقع فيها تخويف من الناس إثارة الفوضى هذه كلها يعني أمور مخالفة للشرع والله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام رسم لنا الطريق ما هو النصيحة النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هؤلاء الذين خرجوا كان بإمكانهم أن يكتموا نصيحة وشيخهم يبلغها إلى ولي الأمر مدام أنه يصل إلى ولي الأمر يبلغ لهذا له النصيحة هذا لو كان على الإسلام لو كان يتبع منهج النبي عليه الصلاة والسلام النصيحة حتى إذا لم يسمع النصيحة الأولى نتابع معه بالنصيحة وبالأمر بالمعروف عن المنكر حتى نحقق المصلحة أو على الأقل حتى نبلغ ليس المقصود أن نغيرها المحصول أن نبلغ فقط أنت تبلغ أما هل يتغير لا يتغير هذا لا يعنيك الله عز في أرسل موسى إلى فرعون وبلغه لكنه لم يأمره أن يعني يهدي فرعون بمجرد أن يصل موسى إلى فرعون ومع ذلك موسى عليه السلام طلب شيئا أخر. طلب وشفع أكبر شفاعة في تاريخ النشل شفع لاخيه ان يكون نبيا وهذا ما وقع من احمد من الانبياء هو الوحيد الذي شفع في اخيه هذه الشفاعه وطلب الله عز وجل ان يجعله نبيا فذهب مع اخيه وقام بالدعوه لكن لكن الله تعالى ما طالبه ما طالبهما بالنتيجه طالبهما بشيء واحد ولا تنيا في ذكري يعني الواجب عليك أن تقوم بالتبليغ وأن تقوم بالدعوة ولا تتأخر ولا تتهاول أما النتيجة فهي معلومة أن فرعون مات على رفته ولم يستجب فلابد من اتباع منهج النبي عليه الصلاة والسلام حتى نسلم من الإثم على الأقل Amen. نعم, <يبقى مشاف> نعم هو الآن الحاكم إذا كفر, كفر كان كافر مثل كما هو الواقع في ليبيا مثلا الآن هذا الحاكم إذا امكن إزالته بأقل الأضرار يزال يزال يعني تقتل ربما تكون مجبر على وقوع قتال بين المسلمين وبين أتباعه شيء يسير لكن المصلحة المصلحة إزالته أعظم من مفسدة هذا القتال الذي يقع فحينئذ نرجح المصلحة هنا العلماء يرجحون المصلحة يقول نأخذ المصلحة لأنه لابد من أن يتشبث أن بالحكم وسيقاتل هذا لا شك فيه ولو بعائلته فقط بأفراد عائلته فإذا كانت المصلحة في إزالته وأن ازاله هذا الحاكم مصلحة ذلك أعظم من مفسدة ما سيحدث فلا بأس يزال لكن إذا كان ذلك يؤدي إلى ضرر كبير وإلى إسالة دماء كثيرة دماء المسلمين ففي مثل هذه الحالة ينبغي أن نقدم المصلحة ولو أن يبقى هذا الحاكم مراعاة للمصلحة ونحن ربما الآن يعني يمكن إزالته بأقل الأضرار هذا هو المشاهد والله أعلم الملاحظ هو أنه يمكن إزالته بأقل الأضرار على حسب ما نعم ان كان كذلك فلا مانع حينئذ إذا يعني احاول لا مانع حينئذ من الدفاع عن النفس بل لا بد حينئذ من ازالتها كان يعني الاولى الانزال من غير اراقه للدماء هذا افضل لكن اذا كان المسلم مضطرا لان يدافع عن نفسه فلا مانع عن ذلك كما ذكرت إذا بدأوا يعني بالقتال فأولا لابد من أن يدافعوا عن أنفسهم نعم نعم المقصود ليس مقصدهم لا نحن لا نتكلم عن عن هذا هؤلاء نتكلم عن, <تصفيق> عن, عن المسلم عن المسلم عن السنة. الذي يتبع الكتاب والسنة ويخشى على نفسه من الوقوع في الفتنة يخشى على نفسه من الوقوع في الدم الحرام هذا هو الذي نتحدث عنه أما ما يفعله السياسيون وأصحاب المصالح هؤلاء شيء آخر هؤلاء لا شك أنهم سيفعلون ما يحقق مصالحهم لا ما يحقق المصالح الشرعية هؤلاء لا هملنا فيه نوجههم نرشدهم أما <تصفيق> الذي يهمنا بالدرجة الأولى والذي يستفتي طبعا من ليس هؤلاء الذي يستفتي هو المسلم السني المؤمن الحق الذي يريد معرفة حكم الله عز وجل الذي يريد إرضاء الله عز وجل بهذا الفعل هذا هو المسلم الحق التغيير الذي ذكرته نعم ابن القيم يقول بان التغيير على تغيير منكر على اربع درجات الدرجه الاولى هو ان يتغير المنكر أن يغير المنكر ويحصل ضده وهو المعروف قال وهذا مشروع كذلك المنكر اذا غير المنكر و وكان يعني م... كانت ده يعني مساوية يعني تغيير الضرر هذا شيء ضرر نغيره لكن بشيء مساوي لأن العلماء يقولون إن الضرر لا يزال بالضرر بضرر مثله قال الآن الدرجة الثانية أن يكون إزالة هذا الضرر بشيء مساوي والثالثة بشيء أكبر بضرر اكبر والرابعه بضرر محبب فالدرجه الاولى مشروعه الاخيره وحرمه اذا كان الضرر أيضا مساوي اعظم هنا ايضا هذه غير مشروعه اذا كان مساوي هنا قال هذه مساله اجتهاد هذه ترجع الى اجتهاد العلماء في ذلك الوقت إذا كان سيزيلون هذا المنكر لكن بمنكر مساوي لهم وسيحصل ضرر مساوي قالوا هنا يجتهد الحك... العلماء يجتهدون في هذه المسألة فما توصلوا إليه باجتهادهم فهو الراجح الآن حتى نعرف المصلحة والمفسده وإن كان الظاهر الظاهر أن المصلحة في إزالته مصلحة في إزالته، لماذا لما ظهر منه من شر وفساد مع طول المدة، فكلما كان يعني كلما مرت السنوات كلما ازداد إضرارا بالمسلمين، ولهذا فإزالةه أفضل، ونحن نتمنى دائما نتمنى لإخواننا أن يولي الله عز وجل عليهم حاكما. عدلا على الأقل عدلا لا نقول يعني حاكم يحكمهم بالشريعة لأن ذلك غير ممكن لأن الأمة غير مهيئة لأن نحكمها بشريعة الله هذا هو الواقع الآن الأمة غير مهيئة لو حكمتها بشريعة الله لخرجوا عليك يعني يقل بأنك لو حكمت بشريعة الله لخرجوا عليك فالأمة تحتاج إلى أن نهيئها أن هيئها لتطبيق الشريعة أما أن نبدأ الآن في تطبيق الشريعة فهذا غير ممكن ولا يمكن تطبيقه في هذا الوقت لأن الناس يتبعون اهواءهم ونحن نرى من الملتزمين من إخواننا الملتزمين طبعا ليسوا شبابا يعني هم قد جاوزوا في سن الكهولة قد اكتملت عقولهم لكنهم مع ذلك يدافعون عن أبنائهم الظلم عن أبنائهم المعتدين عن أبنائهم المفسدين ابنه يعني يتاجر في المخدرات ويقتل ابناء المسلمين ويضلهم بهذا السم لكن مع ذلك نجد هذا الرجل الملتزم تجده يدافع ويدفع غشوة ليخرج ولده من السجن. تصور الآن لو قلت له بأن حكم ولدك أنه يقتل لأنه يتاجر في هذه السنة ماذا سيفعل؟ سيقاتلك طبعا سيخرج عليه لأنه غير مهيئ لأن تحكم فيه بشريعة فهذا هو الأصل الأصل هو أن نبدأ بتعليم الناس بتهيئتهم وهذا ما كان يدعو إليه العلماء حتى يعني قالوا حتى إذا أقمت دولة الاسلام فقبل أن تشرع في إقامة الحدود اولا لابد من فتح المدارس والمعاهد لتعليم الناس وتهيئتهم ثم بعد ذلك نقوم نقوم بإقامة هذه الحدود لأن الناس يريدون الدنيا الناس لا يريدون شرع الله الناس عموما يريدون الدنيا يعني ولذلك إذا اسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن الكريم لا أحد يتكلم فإذا زيد دينار واحد في السكر خرج الناس وكسروا وشتموا وهدموا وحرقوا من أجل دنانير زيدت لكنها إذا زيدت في شهر رمضان فلا أحد يتكلم ما الدافع؟ ما هو الدافع؟ هل هو الشر؟ أنه هو حب الجهاد الدافع دنيوي دنيوي محط ولذلك فينبعي أن نراعي هذه الأحوال النفسية التي عليها المسلمون اليوم فهم إنما يريدون حتى إذا قالوا نريد حكم الله هم يريدون ماذا يقصدون بحكم الله يقصدون الشريعة يقصدون هم يظنون بأنه الحاكم سيغدق عليهم بالأموال إذا كان حاكم مسلم يقول كذا مثل عمر بن الخطاب مجرد أنه يصعد يغدق علينا بالأموال يخرج لنا كل الأموال وسنعيش حياة سعيدة لو كان هذا الحاكم وإن كان ولو كان من العلماء فإنهم لا يرضون عنه لماذا؟ لأنهم سيجدون له الأخطاء في نظرهم أخطاء نحن الآن علماء ليسوا حكاما علماء يفتون في مسائل تجد العامي يأتي ويخطئهم يقولك هذا الحكام عملاء وهذا الحكام مع أمريكا وهذا الحكام مع ويتناقض بعد ذلك مدة يرجع ويمدح هؤلاء العلماء ثم يشتمهم وهكذا لأنهم خالفوا هواه في بعض المواقف وفي بعض المواقع فحينئذ ينقلب عليهم ولهذا لما جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له لماذا لم تظهر الفتن في زمن أبي بكر وفي زمن عمر بن الخطاب ما ظهرت إلا في زمنك أنت وهذا يعني تعريض لعلي رضي الله عنه كأنه يعرض به يعني قبلك كانت الأمور هادئة فلما صبت أنت الخليفة ظهرت الفتن فقال له علي رضي الله عنه لم تظهر الفتن في ذلك الزمان لأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان يحكماني أنا وأمثالي أما أنا فأحكمك أنت وأمثالك يعني العيب أين هو؟ في المحكوم لا في الحاكم يعني فعلي رضي الله عنه قلب القضية وبين لهذا الرجل بأن العيب فيك أنتم من خرجتم ومن أثرتم الفتنة وليس الحاكم ولهذا أيضا لما كان أظن عبد الملك المروان سمع وصله حديث بأن الناس يطلبون منه أن يحكم فيهم بسيرة, بسيرة أبي بكر وعمر بسيرة عادلة فقال قام وخطب في الناس وقال أيها الناس هل ترضون مني أن أحكم فيكم بسيرة أبي بكر وعمر فرح الناس وقالوا بلى يا قال فكونوا ليك رجال أبي بكر وعمر قضية سهلة <تصفيق> كونوا لي كرجال أبيبك وعمر في التقوى وفي الطاعة وفي الاستجابة حينئذ سأكون لكم كأبيبك وعمر وكما في المقالة المشهورة كيفما تكونوا يولى عليكم وكما قال أحد يعني ربما بعض المعضين يقول كما تكونوا يولى عليكم وهذا خطأ لا يقال كما تكونوا يولى عليكم ربما تجدون هذا بعض بعضهم يكتب كما تكون يولا عليكم هذا خطأ ثم حُنا خطأ من جهته كما ويولا والصحيح كيفما تكون يولى عليكم, عليكم بحذف بالجزم كذلك كما قال أحد الدعات المعاصرين وإن كان أتبعه لا يأخذون بقوله قال اقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقوم لكم في أرضكم إذا كنت قدوة حسنة بأولادك وذريتك وأقاربك وجيرانك فإن الأمور ستصلح إن شاء الله ونحن إنما نجتهد في هذا حتى إذا لم نرى الثمر على الأقل عند الله عز وجل يوم القيامة تسلم من الإثم وتسلم من العقوبه لأنك قمت بما أوجب الله عليك هذا الواجب فهذا يعني فيما يتعلق بهذه الحوادث أسأل الله تعالى يعني يصلح احوال اخواننا في ليبيا وفي غيرها من بلاد المسلمين ونحن يعني جربنا أكثر منهم نحن جربنا أكثر منهم أضعافا وضاعفا هم يعني الواقع هذه شيء يسير مقارنة بما جرى معنا نحن والشيخ الباني رحمه الله يعني له كلام في, في هذه القضايا سيما في ما كان عندنا هنا له يعني كلام اشرطه يعني كثيرة فصل فيها أذكر منذ أن ظهرت هذه الأحزاب منذ أن ظهرت هذه الأحزاب وهو يتكلم ويتحدث في كل مناسبة إذا جاءت المظاهرات إذا جاءت المسيرات إذا كانت الانتخابات الحوادث كان رحمه الله يتحدث عنها في وقتها كلما حدث حادث تكلم وكان تصلنا الأشرطة الشيخ كان تصلنا في اوقاتها بمجرد أن يكمل الشريط يصل يصل إليه بالجزارة. كان يفصل في هذه المسائل وكان يوضح وكان في غاية الاتزان والاعتدال والتوسط وهذا ربما لم يكن لغيره من العلماء يعني كان يتميز بهذه الصفة أنه كان متوسط كان معتدل كان متزنا كان يعني رحمه الله كان لا يعني يثور يعني ضد بعض الجماعات لا بل كان يحاول كيف يؤلف بينها وكيف يوحد بينها وكيف يرشدها إلى القيام بعملها وإن كان هو لا يؤمن بأن هذه أو كان على يقين بأن هذه الجماعات لن تصل إلى شيء وكان يصرح بذلك في أول كلامه دائما يصرح يقول بأنني على يقين بأنها لن تصل إلى نتيجه معينه ولكن مع ذلك كان يحاول على الأقل أن تصلح بعض الأمور لا يمكن أن نصل إلى بيئة إسلامية مثالية هذا غير ممكن بمثل هذه الأحوال التي نحن فيها وبمثل هذه المعاصر التي بيننا وقلة الدعاه وقلة العلماء أو ندرتهم فالمجتمع كمجتمعنا يحتاج إلى حوالي, كم؟ حوالي مليون عالم وطالب علم حتى يمكن إصلاحه. الآن كم من طبيب عندنا؟ مئات الآلاف من الأطباء. هل بإمكانهم أن يعالجوا كل المرضى؟ مع أنه كثير من المرضى لا يلجأون إلى الأطباء، يعالج نفسه في البيت أو يصدر على المرض تصور الآن من كان مريضاً في قلبه؟ قلبه كله أمراض، حسد وغل وبغض ونفاق وحقد و. هل نعالج هذه الأمراض هل يكفي عالم واحد في بلد أن يعالج هذه الأمراض عشرة علماء مئة عالم لا يكفي وبخلاف زمن السلف السلف رضي الله عنه ورثوا كانوا على الإسلام منذ نشأتهم الأولى ثم تجد في بلدة واحدة كالمدينة مثلا بلدة صغيرة كم كان عدد العلماء فيها أكثر من مئة عالم أكثر من مئة عالم محنك الآن في العالم كله لا يوجد عالم محنك العالم المحنك هو كالإمام مالك كالإمام ربيعه، مثلا البخاري سفيان الثوري امام أحمد هؤلاء العلماء تجد مئة عالم بمثل هذا المستوى في مدينة واحدة مدينة فقط وإن كان العلم الإمام الطبراني كم عدد شيوخه ألف شيخ ألف محدث سمع الحديث عن ألف محدث في ذلك الوقت تصور الآن تلو جلست مع ألف محدث وصرت عالما في شهر شهرين وصرت عالما بالحديث ألف محدث يعني عدد كبير جدا هؤلاء العلماء الذين جلسهم وسمع منهم الإمام الطبراني صاحب المعجم ولهذا في المعجم الصغير مرتب على أسماء الشيخ على أسماء الشيخات شيخة كم مثلا شيخة شيخ مثلا اسمها زينب كم ثلاثين أربعين امرأة اسمها زينب كلها كل هؤلاء درس عندهم الإمام الطبراني شيوخ الذين أسماءهم يعني مبتدأ محمد كم مئة مئتين شيخ ثلاث مئتين شيخ يعني تصور الآن مثل هذه البيئة بيئة صالحة بيئة مؤمنة بيئة ينتشر فيها العلم تختلف عن بيئتنا نحن فلهذا لابد من مراعاة هذا الأمر لابد أن ننظر إلى هذا الأمر أن البيئة وأن النشأ لها دور ولها يعني تأثير في الأفراد وفي المجتمعات. الان دخلوا في العقيده او هناك كلمه نعم نعم نعم هي هذه القروض مدام أن فيها هذه الزيادات فهي مشكلة وإن كان تحتاج أني يعني أقول هذا هذه القروض مثلا مثل هذه المعاملات تحتاج إلى فتوى من عالٍ يعرف ما يحدث في المصارف لأن الإشكال الكبير هو أن ظهر الإشكال الكبير هو يعني ظهر إشكال لم ربما لم يكن عند أهل العلم أو ربما لم يطلع عليه بعض أهل العلم المعاصرين هو هل التضخم لأنه إذا قلنا بأن نسبة التضخم هي ثلاثة الآن هي ثلاثة فاصل خمسة بالمئة. إذا اعتبرنا هذه النسبة فزيادة واحد واثنين وثلاثة بالمئة لا تضر وإنما التي يكون تعتبر زيادة هي ما زاد على نسبة التضخم وهي ثلاثة فاصل خمسة بالمئة هذا إشكالك الاشكال الثاني هو أنه هل العبرة بالقيمة أم بالنقد بالورق إذا قلنا العبره بالقيمة في الواقع أن هذا ليس فيه ربا. إذا كانت النسبة ضئيلة لماذا إذا قلنا بأن العبره بالقيمة والتي هي الذهب الفضاء بعد خمس سنوات تجد نفسك في هذه المعاملة أنت الرابح الموعد مؤسسة لم تأخذ منك شيء بل أنت أخذت منها. الآن مثلا يقولوا مثلا هذا الشيء مبلغ ألف دينار على خمس سنوات هذا ألف دينار مثلا يقابله أو أربع ألف دينار يقابلها غرام واحد من الذهب بعد خمس سنوات ربع ألف دينار كم يقابلها من الذهب نسم غرام لأن الذهب هي قيمته ذاتية. أما هذه العمل الورقية فليس لها قيمة. الذهب قيمته ذاتية. فهذا يعني إشكال. ولهذا يحتاج إلى يعني العالم لابد أن تفصل له هذه الأمور تفصيلا جيدا ثم بعد ذلك يصدر الحكم. وإلا فالذي جرى عليه فتوى العلماء هو التحرير. قالوا: ما دام الزيادة موجودة. ولو بنسبة ضئيلة فهي ربا أول أصل لكن تبقى هذه الإشكالات التي تحتاج إلى أن توضح للعلماء لابد أن يعني من نوضح لعالم أهل العلم نوضح له هذه المسائل أن نوضح له هذه الصورة حتى يصدر الحكم الشرعي الموافق هناك من أهل العلم أجاز هذا، هناك أهل العلم معاصرين من هذا، قالوا يجوز إذا كان الدفع من طرف الآخر أو طرف ثالث أنا لا يهمني. قال في هذه الحالة معاملتك صحيحة والسليمة. أما الطرف الآخر فهو الذي يتحمل الإثم. الطرف الآخر الذي يعني دفع هذه الزيادة هو الذي يتحمل الإثم. يعني أجازها بعض أهل العلم في هذا الوقت. <تصفيق> نعم هي الأصل في التعامل في التعامل مع البنك كثير من أهل العلم يعني معاصرهم قالوا بالتحريح لا معهم. لكن استثنوا في حال ما إذا كان الإنسان مضطرا لهذا التعامل إذا كان مثلا الدولة منعت كل التعامل وتركت هذا الباب فقط إنت الآن لا يجوز لك التعامل ولا وضع النقود في البنك لكن انت مضطر مثلا لان تاخذ اجرتك من البنك او أن لا يمكنك اداء الحج او العمره الا اذا وضعت مالك في البنك لا يمكنك ان تتاجر الا إلى في الخارج مثلا اذا دخل الا ان تضع مالك في البنك هنا الحاجه تدفعك الى هذا فاتق الله ما استطعت في مثل هذه الحالة إنسان إذا لم يجد إلا هذا المخرج ولم يكن فيه ربا ولم تكن فيه زيادة فلا مال عن ذلك التعامل إذا لم يترتب عليه مصلحة لهذه الجهة البنك مثلا فلا مال عن ذلك أنت مثلا توضع المال لفترة معينة مثلا بحيث لا يدفعون لك هذه الزيادة الربا الزيادة الرموية هذه التي يسمى عندها الفائدة فلا بأس بذلك بل يعني بعض المشايخ قالوا بجواز وضع المال للحاجة يجوز وضعه في البنك إذا لم تأخذ الزيادة الشيخ بن باز وفتي بهذا يقول في الحاجة يجوز وضع المال إذا خاف على ماله من السرقة أو من الضياع قال يجوز أن يضعه في البنك ولكن لا يأخذ هذه الزيادة أو يأخذها ويصرفها في المصالح العامة. يعني يبقى هذا الإشكال فقط، وإلا نحن الآن الأصل هو يعني هذا الإشكال يعني منذ مدة يعني لم أجد من يتحمل من تحليل من يتحمله ربما يحتاج إلى فقط إلى تفصيل. نعم. انا هذا أشكل علي منذ زمن منذ زمن لكنني حاولت الاتصال بالعلماء لكنني لم أستطع الاتصال بواحد منهم حتى أفصل له في القضية أن يتعلق بالقيمة هل العبرة بالقيمة أم العبرة بهذه الأوراق النقدية إذا كانت العبرة بالقيمة الأمر راح يتغير لا شك أن الأمر سيتغير نعم لا إحنا لا لا لا احنا الآن نقول بالقيمة بالقيمه مثلا قيمة الآن إذا قلنا لأنه هذا الزيادة مثلا يزيد انسان سعر معين هذه النسبة معينة هي لماذا تكون هذه النسبة تكون هذه النسبة من أجل الأجل الآن إذا نظرنا إلى هذا المال ننظر إلى قيمته. أن ننظر إلى مثلا ألف دينار. هل ننظر إلى ألف دينار على أنها ألف دينار أم ننظر إلى قيمتها؟ السوق قيمتها من النقدين لأن قيمة هذه البوصود الورقية إنما هي تابعة للذهب والفض. الأصل في المعاملة معاملة شرعية هي ذهب والفض. ذا هو الأصل. النقدان ذهب والفض. هذه الأوراق النقدية ألحقت بالذهب الفضة، لأنها قامت مقامهما في المعاملات الاقتصادية معاصرة. فالآن هل العبرة بهذه الورق أم العبرة بقيمتها الحقيقية، القيمة الحقيقية التي يذهب الفضة؟ إذا قلنا العبرة بالقيمة، هنا يعني هذه الزيادة التي ستكون بعد خمس سنوات، طبعا هم لهم حساب. لا تظن بأن الأمر هكذا غير محسوب؟ لا هو محسوب. يعني حتى حددوا نسبة خمسة أو ستة ثم نسبة واحد فاصل خمسة أو واحد بالمئة كل ذلك إنما يبنى على حسابات يقومون بعدة حسابات ثم بعد ذلك يصدرون هذه الأحكام هذه المتعلقة بالزيادات ما نظنش بأنه الآن مثلا هذا الاقتصادي دارها يعني هكذا فقط يعني خمسة بالمئة فقط لا هو يأخذ بعين النظر الذهب، الفضة وهذا ما كان يتعامل به الناس قديما ثم يدخل في ذلك ايضا امورا اقتصادية لم تكن في السابق وهي المعادن كالبطرون وما شابه ذلك هذا لم يكن في السابق لكنه الان صار له تأثير على, على السوق صار له, له تأثير على النقد صار له تأثير على هذا التضخم الذي يكون يعني في, في بلدان فقيرة هذا موجود فله تأثير قديما كان معاملة بالذهب والفضة فقط السوق كان يسير بالذهب والفضة الآن السوق دخلته أمور أخرى هذه الأمور غيرت يعني المعاملات المالية والاقتصادية ولذلك يحتاج العالم أن يكون على الطلاع بمثل هذه المسائل حتى يكون يعني يتصورها تصورا صحيحا ليكون الحكم بعد ذلك حكم موافقا للحكم الشرعي. يعني إذا ممكن بعضكم يعني إذا كان أحدكم يمكن أن يتصل الشيخ مثلا بعض المشايخ صالح قال الشيخ مثلا يمكن اتصاله. يعني مشكلتهم. <تصفيق> لا السؤال <س> الأول <تصفيق> يكون هل, هل لعب, لعب قيمه أم لا, أم لا. لأن الإنسان مثلا الآن دفعت لك مبلغ بعد خمسين سنة, سنة, سنة ترد لنفس المبلغ أنا الآن دفعت لك مبلغ تشتري به بيت بعد خمسين سنة ماذا أفعل بهذا المال؟ اشتري به كتاب كتاب لا يريد حصول على زيادة مقابل تأجيل وإنما يريد أن ي نعم يريد أن يأخذ الحق يريد أن يأخذ الحق فقط أن يسترد حقه فقط لأنه قدم معروفا لطالب المال للمستقرد وقدم له معروفا فهذا المستقرد يرد القيمة مثلا الآن لو دفعنا الآن مثلا نستعمل نفس الطريق أنت طلبت مني مثلا مبلغ مالي أنا مدهول كتاب دهول كذاهب، المدري وينك شمال شمال، خلك هاك ذهب، أدي بيع ذهب، مستعمل به ماشي، لكن بعد سنوات كذا ترد لي ذهب، ترد ليش المال؟ يعني هذا هو الإشكال الذي ينبغي أن يطرح على العلماء حتى لأنه هذه ما زلة، لحد لأنه بعض العلماء ربما يظن بأنه نفس الشيء، ربما معاملاتهم في بلادهم بتلك الطريقة. سنة. لكن سنة. نحن الآن نحتاج إلى أن نبين لهم بأنه في كل سنة في كل شهر تتغير الأمور الذهب يرتفع وهذه النقود تسقط وحينئذ سيمتنع الناس من التقارض هذا لا يقرض المال للآخر لماذا؟ لأنه يعلم بأنه إن أقرضه المال بعد سنتين ثلاث سنوات ستسقط قيمة هذه الأموال ولا ينتفع بها فهذا يؤدي إلى منع القرض الحسن بين المسلمين فاذا كانت العبرة بالذهب نحن نقول بعد خمس سنوات أربع سنوات ترد هذا المبلغ تجد نفسك لم تتعامل معه بالربا لم يأخذ منك شيئا لأن الربا يعني فيه أخذ يعني هذا المقرض يأخذ زيادة لكنه في الواقع ما أخذ الزيادة إذا قلنا بالقيمة فهذا يعني يحتاج إلى إذا أمكن الاتصال بأهل العلم الذين لهم دراية بمثل هذه المسائل يعني حتى العلماء يقولون بأنه يشترط في العالم أن يكون ربما قد يكون بعض أهل العلم متخصصا في جانب واحد. قالوا هذا لا يمكنه أن يفتي فتوى صحيحة إلا إذا في مسألة أخرى وفي جانب الآخر إلا إذا طلع عليه بجميع تفاصيله لأن تحتاج هناك أمور يعني تحتاج إلى تفاصيل فلا بد من مراعاتها وهذا يعني يذكر وحتى الإمام الشاطني في الموافقات الإمام الشاطني يشترط هذا الأمر يشترط في المفتي أن يكون عالما بال هذا الأمر الذي يريد أن يصدر فيه الفتوى لابد أن يكون عالما بهذا الأمر الواقع حتى تكون الفتوى موافقه للشرع لحكم الله اذا كان يعني ممكن تتصلون في هذا الامر يعني انا حاولت الاتصال وما غير ممكن يعني حتى ربما بعض الارقام غير متوفره غير ربما عن طريق الموقع ممكن تصل لكن لابد من التفصيل مم. إيه لابد من إما اتصال هاتفي وإما على الأقل في الكتابة تفصل تكتب بالتفصيل كل يعني كيفية التعامل يعني هون كان الهاتف أفضل <تصفيق> أي شخص مش مغريس هذا الجانب من التصديق أي أحمد حازم وفي غير سعوية كم شخص قصده عندي تعويض الحين لكن ما شوفوش ما لأن كثير من الشباب يتساءل، نحن نقول لهم دائما الحكم الشرعي أنه ما دام وجود الزيادة في الحكم الغيب، لكن هناك هذه إشكالات التي تطرح، فلا بد من دراستها. إيه لابد من هي هي أصل الشيخ ابن باز مثلا يقول بالتحرير، الشيخ ابن باز يقول بالتحرير يقول حتى في ما يتعلق بالقيمة يقول لا ترد القيمة وإنما ترد المبلغ، كذلك الشيخ الألباني يقول ترد المبلغ، يعني هذا هو الإشكال، لكن نعم. لا ما لكن هذا لكن هذا كان موجود في عهد السلف كان يدفع الآن ذهب والنقد ذهبي وهذا النقد يرد على سنة سنتين نعم ثابت, نعم ثابت نحن الآن أيضا لا ذهب غير متغير واقع ولا يتغير الذهب لا يتغير الذهب لا يتغير قيمه لا يتغير, القيمة لا يتغير القيمة، الذهب قيمته ذاتية. إحنا مشي قضية الذهب غلام، لا هذا خطأ. النقود سقطت، مشين ذهب الالغام. الذهب هو نفسه متجية في حتى شيء. هذا النقود الورقية هي التي ضعفت قيمتها مقارنة مع سنوات المضاد. إحنا نحسب الآن الذهب لا يمكن أن يزيد ولا أن ينقص يبقى هو هو ومعدن. وله قيمته في ذاته. أن هذه النقود هذه الأوراق هي التي ترتفع وتنخفض قيمتها فنحن لا ننظر نظرة عكسية نقول واذا يحب غلاء الناس ينظر عادي يقول كاذه يحب غالي لا مش يذهب اللي غلاء أوراق هي هي التي ضعفت قيمتها شخصة الله تفصيلها بعض وعلاقة ببئة نعم هذا التفصيل يعني بقيمة والأوراق اللقودية نعم هم يقولون بأن العلماء قالوا بأن الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة تقوم مقام الذهب والفضة فيجري عليها الربا يجري عليها الربا كما يجري في الذهب والفضة يعني من هذا الباب الشيطان دمنا ستذكر العملا والشيطان أم كان في شعرتنا عشرة سلسلات الهدا والنوار. يسأل الش Albanian عن مسألة الصرف فأنا بجاوز استبدال مثلا عشرة ريال ولاقيا بتسعة ريالات معدنية. فسأله أحد الضباط فقال شكيف يجوز هذا هو الريال هو الريال. قال لماذا فرقتم بين الورق والمعادن؟ فقال أما الجناش هناك تختارفة لعله أعتبر الله ذهباً والنقض في البقر. لا هو الآن الآن لا أدري أن النقض في الريال. الآن هو مصنوع يعني من الفضغطة لا مش الأولى التي يتعامل بها الناس لكن الضغطة لما قال تسعة هذا نقض هذا من أجل التصريفة يعني الذي أخذ القطعة المعدنية استفادة من أجل استعمالها في الهاتف أو مهم يحتاج إليها أكثر من نوع الوارع والمعروف كان علي معنتها نفسها هو اذا كان هو جنس واحد إذا كان من جنس واحد فهنا ربا الفضل يولي ربا الفضل اذا كان من جنس واحد وإذا اختلفت الأجناس ريال مع دينار ريال مع دولار مثلا هنا اختلفت الاجناس وهنا يشتغل التقابض فقط لكن إذا كان من جنس واحد يعني هذا الفصل يدخله الربا بنوعيه الفضل ولا لا هو شيخ الألباني يجيزها إذا كان فيه تقابض هو ربما شيخ يقول بالجواز إذا كان فيه تقابض وإلا فهو يحتاج إليها في حجه وعمرته يحتاج إلى الصرف ده حتى تحتاج تحج وتعتمر لابد من الصرف وهذا الصرف صور انت صاحب المصرف يديني وانا الان 1000 درهم يقول يعطيني 1000 يطرد ليش يعني لا شك انه يعني هذه تكون هذه يعني يحتاج الي مسلم وهذه لا مانع منها لا مانع منها لاختلاف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإذا فإذا اختلف الناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدن بيد الجنس مختلف هنا يجوز مع الت... إذا كان مع التقابض لهذا